بوك تو تبا دي ست اي ده اثنان وتسعون اثنان وتسعون وتشناني ايز ريشانيا ستش ده الجمل الجانبية باستخدام الجمل الجانبية باستخدام أن، اثنين ترازنسي، چه خرقش إنه يضايقني أنك تشخر إنه يضايقني أنك تشخر ترازنسي، چه بيش توقفة مناقو بيرا إنه يضايقني أنك تشرب بيرا كثير هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا ترازنسي <تصفيق> إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا مثل. ما نكر أعتقد أنه يحتاج طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه مريض <التصفيق> <التصفيق> أعتقد أنه مريض <التصفيق> <أعتقد أنه> مثل. <مريض. التصفيق> چتوي سپي сега اعتقد انه الان نائم اعتقد انه نائم نادياوام سي چتوي شته سي اوژيني ز ناشتا دشتريا نامل انه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا Надявам се че той има много пари. Наамулу ан якун ладайхи мал катир. Наамул ан якун ладайхи мал катир. Надявам се че той е милионер. Наамулу ан якун милионеран. Наамул ан якун قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث قد سمعت ان لها حادث قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى تشوك تشوكولاتا تي اي سافسيم سماتشكانا قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد أن تالف تماما. إنه يسعدني انك قد اتيت и Юи нака къ Ете. Радвам се, че проявявате интерес. Инах Юдуи Ннакамта И Радвам се, че искате да купите къщата. إن يسعدني أنك تريد شراء المنزل وبمس شبصلادية أافتوبوس و أخش أن يكون آخر باس قد غادر أخش أن يكون آخر باس قد غدر وبمس. چە ترەڤە دا وزمم ينبغي علينا أن ناخذ سيارة اجره اخشا أن يتوجب علينا أن ناخذ سياره اجره اوباسیاوامس چە نيام پاری ف سێبسی اخشا انني ليس معي نقود أخشى أن انني ليس معي نقود